وكان الله غفور الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإن له يتوب إلى الله متابة والذين لا يشهدون الزور وإذا مر باللغ مر كراما والذين إذا يُرِى بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِفُّو عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اولائك يجزون الغفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنه مستقرا ومقاما قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاء فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا